أربعة وعشرون استمع إلى الأرقام وأعدها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر